عن دار فاميلو فارس بدر وحنين عن دار فاميلو وبإسم شيلو حذر أبو الحسنين وبإسم شيلو الكسى أصبح جنب وصولك لا يلبي ذك عالم رجولك بمعناك مرث نزولك حي جمالك وانت ها عالهادي صلو عالفارس المهيوب عالهادي صلو وبإسم شيلو يغفر البار بنوب وبإسم شيلو عدار فارس بدر وحنين عدار باميلو حبك <محوا> الفلاك ما يخفى عنا الله الله كل زمن له فات اصبح زماننا مذكرة من تفتلي والله همك ينجلي علي علي علي يا علي علي علي عم علم اقولو تنوينا بالهاضي عن علم اقولو وبإسم اشيلو يتشعشع الوادي وبإسم اشيلو عن دار ماميلون وبإسم أشيلون حيدر في صحف وإنجيل ذكرات رنام الله الله حب في التنزيل جنات مغنى والملك جبريل منه تعلاف شفاعه والمناعه والاطاعه حيدة حيدة من الحجار لا يختني بالقيامه يفطني علي علي علي, علي عالفارس الفرسان بالوارد يهيلو وبإسمه شيلو اتمايان الأغصان وبإسمه شيلو عن بدر والنين عن دار باميلو بإسمه شيلو حيدر قد نام للبار باسماه وبعلي حيدار يطلب الرحمة وكل نبي ولاه وثلاش هماه من محمد حيدر حيدر ونور والله يشهد الجنة لا ما تمتني إلا من ولاية علي علي علي علي يا علي علي, علي فيما ادحطي هذا اللي في الأسفار فيما ادحطي له وبإثم بدنا الله تطفى النار وبإثم شيله وحنين عند أربا ميلو ميلو وبإسمه شيلو حيدر أبو الحسنين وبإسمه شيلو